بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إِذَا طلقت من سما أفطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وأحص العدد واتقوا الله ربكم. لا تخرجون من بيوتهم ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة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 فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 إِذَا اسْتَمِنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَآمَ إِلَّمْ يَحِضْنَ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 اسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهم لتضيقوا عليهم وإن كن اولات حمل فانفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى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 أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله اعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير